Book 2 6 en 70 76 Iets vertlaar 2 Ibeda al asbaab 2 Ibeda al asbaab 2 Waarom het jy nie gekom nie? لم لم Li me me Ek was sik Ku mari dan Ek het nie gekom nie om dat ikek ziek was Inne lem ettie die in nie kunt mari dan lem te in nie kunt to mari dan Waar het sy nie gekom nie? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ ساي <تصفيق> كانت تعبانه كانت تعبانه سايت ني جهكوم هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه هي لم تأتي لانها كانت تعبانه Waarom het hij niet لماذا لم يأتي؟ لماذا لم ياتي؟ Hij stal لم يكن عنده رغبة لم يكن عنده رغبه. Hij heeft niet لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبة لم يأتي lynne het hy nie 'n begeerte gehad nie Waarom het julle nie gekom nie Waarom het julle nie gekom nie Ons motor is gebreek Ons motor is kapot Ons het nie gekom nie omdat ons motor gebreek is لم ناتي لان سيارتنا معطله لم نأتي لان سيارتنا متعطله waarom لماذا لم ياتي الناس لماذا لم ياتي الناس هل het قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار هل ني omdat hulle die لم ياتوا لان موعد القطار قد فاتهم لم ياتوا لان موعد القطار قد فاتهم. لماذا أنت لم تأتي؟ Limada ant lam taati? Ek mag nie. Lim ysmah lee. Lim ysmah lee. Ek het nie gekom nie omdat ek nie mag nie. Lam aati lanni lam ysmah lee. Lam aati lanni lam ysmah lee.